إذا نظرنا إلى الأخلاق الإسلامية وجدنا فيها أخلاق تخلية وأخلاق تحلية معنى أخلاق تخلية وأخلاق تحلية يعني إيه مثلا هذا سوق قد يكون عليه أوسار فليس من المعقول أن أذهب به إلى الكواء ليحليه لأن المكوى طرف للسوق إنما النظافة أساسية فقبل أن تذهب به إلى الكواء يجب أنك أنت تخسينه. يبقى قبل أن تتحلى بفضيلة من الفضائل يجب أن تتخلى عن رذيلة من الرذائل يبقى التخليه قبل الايه؟ قبل التحليه نظام التخليه أن تأتي إلى كل خلق بغيض مكروه قبيح يدعو إلى الشر فتنقى عنه وبعد ذلك تأخذ صفات الجمال فتتحلى, ايه؟ فتتحلى بها يبقى اذا ضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة ذرق المفسدة مقدم على جلب, الإيه؟ على جلب المصلحة معنى ضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة انه يجب ان تتخلى عن الرذائل وبعدين تتحلى ب بالفضائل التخلى عن الرذائل نجد ان تشوف الرذائل من الذي يحصر الرذائل من يقول ذلك رذيلة وذلك فضيلة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 آه المنهج يقول لك دي رزيلة ودي فضيلة مدام المنهج هو اللي يقول يبقى استوعب ما تتفق عليه العقول واستوعب ايضا ما قد تختلف فيه العقول استوعب ما تتفق ولذلك انا سابقا لو, لو ذكرتم قلت لكم ان القيم دائما هي القيم القيم هي القيم دائما حتى عند من لم يتمسك بالقيم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 فنجاك من عقوبة يحكم بها القاضي عليك إلا أنه مع أنه كذب لصالحك أبقي احترامه في نفسك كما كان أولا مع أنه نفعك أنت مع أنه فإذا ما فرض أن ذلك الإنسان جاء شاهدا أمامك على شيء أتصدقه فيما شهد به لماذا أنه كذب ليه الله. إذن ما الذي جعل الكذب سرقت منه حين وافقت على أن يكذب لصالحك وبعد ذلك جعلته كذبا حين لم يكذب لصالحك إذن فالهوى الزاة تدخل في الحكم الهوى الزاة تدخل في الحكم معنى الهوى الزاة تدخل في الحكم أنك تعلم أن الصدق فضيلة وأن الكذب رضيلة ولكن الذي جعلك تغض عن الكذب أنه كان لمين لصالحك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 لما الذي جعلك تقبل شهادته هذه لأنه امتنع عن الكذب معك فعلمت أن صدقه أو لا عنده من نفسك إذن القيم هي, الإيه؟ هي القيم حتى عند المنحرفين فالذي يكذب يحترم الصادق والذي لا يشرب الخمر مثلا يحترم من لم يشرب والذي لا يصلي يحترم في قرارة نفسه من من يصلي الذي لا يثير على القيم يحترم على الإيه؟ وضربت لكم مثلا وأظن أنكم لا تزالون تذكرون هب أن لك يا صديقين صديق اتفق معك في بيولك في الحرافات الخاصة وصديق امتنع عليكما وقال أنتم تسلكون طريقنا وأنا لا أحبه فانفصل منكم فصلت مع المنحرف وجفوته المستقيم وبعد ذلك كان لك أختي أو أريبة أو أي حاجة جاء المنحرف ليخطبها وجاء المستقيم ليخطبها فبالله أسألك من تفضل لماذا <تصفيق> اه لان اه لانه كان أنا وافقت في ان الحرف انما قيم ساقطه كما أن القيم عند نفس ساقطه انما القيم هي <تصفيق> القيم هي القيم ومجابه القيم هي القيم لانها قواضعه لاشياء ثابته لا تتعلق بالهوى ولا تتعلق بالايه ولا تتعلق بالاغراض وانما هي قيم في ذاتها قيم اذا نظرنا إلى الاسلام فان الاسلام ياتي فيحدد الايه القيم ومدام الإسلام اللي بيحدد القيم يبقى من, من الله ومنهجه من الرسول والله لا يجامل احد والرسول لا ينطق على الايه الا لله اذا فسا يقول القيم هي القيم والرزائل هي الرذائل يبقى اذا انا لو تركت القيم فضائل ورزائل منسوبه إلى العقل الاجتماعي العقل الاجتماعي قد يكون مختلف او قد يطغى الهوى في شيء من الأشياء فيحسنه مثلا في البلاد غير إسلامية تجد ان من الخلق, من الخلق عندهم مثلا أن الإنسان إذا ما جاء ذارك لازم أهلك يتقدم له ويسلمه عليه ويجلسه ويبسطه وقد تمتد في بعض البيئات إلى أنها لازم من المجاملة أن تقوم فتراكسه مثلا وإذا ما عمل كان يبقى مجالية ولا عنده شيء لكن عندنا خلقنا الإسلام ما عندنا هذه المسألة آه. إذن فإذا كانت الأخلاق مصدرها سماوس بمعنى أنها من دين ومن رب يعلم الحقائق على ما هي عليه لا هو لا لأننا سابقا قلنا عيبة أن الذي من يقنل للقيم ويقنل للأخلاق أو من الحكم بين الناس الذي المشترض فيه أشياء يكون عنده علم مستوى علم مستوى لأن الذي يقنل من البشر مثلا لخلق أو لغيره الذي يقنل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 في القانون اذا معنى ان نغير القانون او نعدله معناها ان المقنن الاول قد خفيت عليه ايه اشياء فقدنا نعدلها تعديلات القانون الوضعيه متتابعه ولا غير متتابعه متتابعه معنى ذلك التعديل ايه ان الذي قنننا اولا غفل عن ايه عن اشياء والذي جاء بعد ذلك استدرك هذه الايه الاشياء وايضا فالذي يقنن قد يكون له هوا فيما يقلنه له قلنا الجماعه اللي راسماليه هنا يقلنون قوانينهم يعطفون على راس المات مش كده والجماعه الشيوعين هنا يقلنون يعطفون على الايه على العامل اذا كل واحد بيقلن القانون اللي يلايم ايه اللي يلايم هواه وايضا فيشترط في المقنن أن لا يكون منتفعا بذلك التقنين اشترط في المقنن أن لا يكون لأنه إذا كان منتفع بالتقنين فسيجنح في تقنينه إلى ما إيه؟ إلى ما ينفع لكن الحق سبحانه وتعالى لا من ناحية خفاء شيء لا يخفى عنه إيه؟ شيء ومن ناحية هوا لا هوا له في زيد ولا فإلا أن الخلق كلهم بالنسبة ليه عبيد وسواه وأيضا فهو لا ينتفع بما قنن سواء كنا مطيعين جميعا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 في تقنين البشر فحين يقنل البشر للأحكام أو للأخلاق قال له والله قانونكم مش مستوعد قانونكم مش مزن إذا إل التقيتم مع الحق في واحدة قد تختلفون فور معه في إيه في مسائل أخرى فيجب أن تردد تقنينات كلها تقنينات أحكامية أو تقنينات خلقية إلى مين إلى الله إيه سبحانه وتعالى بعد حينما تنزع نفسك عن خلق الله السيء او الضار او تخلي بينك وبين القبائع تبتدي يكون ايه الفضائل لها معك معنا يبقى دي يجي التحلية فمثلا اذا قلنا الشعر قبل ما قللك يبقى كريم لازم اخلع منك صفة ايه الشعر لازم, لازم اخلع منك صفة ايه جب ام قالك لان الخلق ده مدام صفة نفسية لا يمكن لنصفة نفسية دي. ان تستقر في نفس والنفس مشغولة بصفة مقابلة انت درست عدم التداخل اذا جئت بقارورة مثلا جئت بقارورة واردت ان تدخل فيها ماء وهي فيها شيء مش لديم الشيء يخرج اولا والماء يجي يدخل حتى الهواء ولذلك لما تيجي تحط الماء في القارورة ماذا يصنع ما ايه اللي يحدث يحدث صوت كده اللي هو خروج مين الهواء الماء اكثف بينزل فبيطرد الهواء إذا اذا ما يوجدش اتنين في حيز فكذلك في الخلق النفسي خلق قيم متناقضين ما لازم تخرج الخلق القبيح اولا وبعد ذلك يكون للخلق الحسن ايه محل له ومكان والا ما يحصلش وجود مكان في نفسك للخلق الايه للخلق الطيب ولذلك مثلا الهدايات اللي ربنا يوصلها بواسطه بواسطه رسله ما الذي يعوق الهدايات أن تدخل في النفوس لأن الناس تقبل على الهدايات وفي نفسها وفي نفسها أشياء متناقبة وفي نفسها يعني يقبل على أن يأكل وحدانيات الله وفي نفسه وسنية لأنه لا أخرج من نفسك الوسنية ثم ننظر إلى المسألة خالي الزهد وبعد ذلك أنظر إلى الخلق الذي يستقر في نفسك اما انك انت تريد ان تأتي للحكم لتدرسه ومسبق عندك حكم مستقلم في نفسك ما يمكنش يكون هذا لازم تنزع من نفسك هذا وتكون حكم عادل وتستقبل الامر سواء ثم تقارن بينه والذي يمنع المقارنة في كثير من الاشياء ان تؤتي بثمرتها انك تقارن بين شيء مستقلم في نفسك وبين شيء خارج عن نفسك المهم انك انت تعمل ماذا ان تخرج ذلك من نفسك ثم تستقبل المقارنه بينهما سواء اما ان تتعصب لشيء وبعد ذلك تحاول ان تستمع للاخر لا يمكن يقبل منك يبقى لازم تسوي بين مين بين من... فتخرج الحكم المسبق وبعد ذلك تستقبل اثنين اتقارب بينهم تخليهم بعيد عن قلبك الاثنين وتقارنوا بين هذا وذاك أما شيء متمكن في نفسك وشيء خارج عن نفسك فكيف تصح هذه المقارنه لو يمكن ولذلك دول جيم الذين لا لا يستمعون للهدي ولا للوحي اللي ااتيتم منهم يا مليونين انهم في نفوسهم وبعد ذلك يناقشون بين قضية مستقره في النفس وقضيه خارجه عن ايه عننا. فهل تنتهي المقارنة إلى نتيجة لا تنتهي المقارنة حتى تثومي بين الشيئين فتخرج القبيح من قلبك ثم تقارب بين القبيح والإيه تجعلهم أمامك هذا القبيح وهذا حزن ولذلك تدخل ما ينتهي رأيك في رأيك في قلب ولذلك هذا هو المعنى في قول الحق سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم فاسقي الله لا يهدي القوم الكافرين لماذا لا يهديهمش لأنه مدام ظالم ومدام فاسق ومدام كافر والعقائد هذه داخلة في قلبه وعقيدة الإيمان باستخرجة يبقى ما يمكنش يبقى ماذا يرمين يبقى ايه لازم ينزع هذه اولا وبعد ذلك يجعل الأمرين على الايه فكذلك الخلق لا يمكن أن يدخلك أن يدخل إلى نفس خلق فاضل ليستقر فيها حتى تنزع منها الخرق الايه المقابل ثم تقارن بين بين الاخر لا شك أن القانون الفاضل سيسرع إلى ايه الى قد